God <laughs> فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا Good night بل أجب أن قد ما يتنقص الأرض حذ كان ذو بالحقد لم في أَفَا لَمْ يَنْظُرُوا إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا I <laughs> وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَمْثَالًا فِيهَا مِن كُلِّ ذِي عِظَمٍ ۚ تَنزِيلُ الصَّوَابِ لا بد ونزلنا من السماء. لها طلع النظير رزقا للعباد والنخل باسقة يتيل نضيد الرزق للعباد والنقل باسقات لها طلع نضيد الرزق ما ذي أعين به بل بثمت كذبت كرخول كذبت قبلهم قوم. وعاد وفرعون وإحوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تب قد ننكذب الرسل فحق أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ إِلَيْهِ من وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيل ونفخ في الصف ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس ما هساء كفارنه هذا ما لديه يأتيه <تصفيق> ألقيا في جهنم كل كفار من نيل الخير مؤتزم مريب، <تصفيق> الذي جعل ما الله إلى آخر، فأول ما أطويته ولكن كان في ضلال <سؤال> بيض وقد قدمت إليك وأعوذ من خشي الرحمن بالغيب ورشاء القلب منيب قد خلوها بسلام ذلك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 la qadīnuhu rabbanā mā aṭʿaynā قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما دَلُوا الْقَوْلُ لَدَيَّا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ يَوْمَ نَكُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْ وتقول هل من مزيد الجنة للمؤمنين să Ah the ذلِكَ هُوَ الْحَقُّ لَنْ يُنْجِيَ Welcome! وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْقَوْمَ مِنَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وما Zana. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَهُوَ أَذْهَابُ السُّجُودِ وَتَمَّ يَوْمٌ يُنَادِ الْمُنَادِي مِن مكان كُمَّ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِحَقٍّ ذَلِكَ يَوْمُ خُرُوجِ إِنَّ وإلى إنا المصير يوم تشقق الأرض والنوم ذلك حشرنا علينا ذَلِكَ عَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْفِ نحن أعلم بما يقولون وما أن عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين